قالوا فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ولنكون من المؤمنين ولو ترى اذ تفوا على النار فظار بَدَّلَهُمْ كانوا كَانُوا يَخْصُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا عادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَقَالُوا إِنْ هِيَ قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ